لبعضكم لبعض أن تحدث أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم درسوا لله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 فتبينوا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 No. Uh -huh. أولئك هم الراشدون فضلًا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإلقاء فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإذ بقت إحداهما على الآخرة فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة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 عساء يكون عساء يكون خيرا منهن ولا تلزؤ أنفسكم ولا تنابزو بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبع أولئك هم الظالمون يا أيها الذين تَأَلَّبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا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 ولا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان اذ كنتم صالحين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون